يا من يرى يا من يرى يا من يرى ما نعوض جناحا جناحا في ظلمة الليل البهيم الأليلي يا من يرى ويرى ما مخوقا في نحرها في نحرها, نحرها من تَرَكَ يَا مَنْ نُحِلُّه يَا مَنْ يَرَى يَا مَنْ يَرَى يَا مَنْ يرى يَا مَتَى بَاضِ جَنَاحَا جَنَاحَا كَبُ الْمَتَى لَيْلِ